للطاغين مآبا اللابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا İnnehum kanu la yarjoun hisaba, ve kذذbun b ayatina kذذb, ve kul shayin hpcyinahu kitaba, fduqu falan nziydkum,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 حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن إلا من له الرحمن وقال صوابا